تتمع إلى الجمل، وأعدها، ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور أنا جوعان أنا جوعان أنت عطشان أنت عطشان هو شبعان هي شبعان